اسكاه المساء مساء امسينا على فطره الاسلام وكلمات الاخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وَمِنَ الَّذِينَ آَمَنُوا إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اللَّهُمَّ مَا بِكَ أَمْسَيْنَا وَبِكَ أَصْبَحْنَا وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ نَمُوتُ وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ أَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ وَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي رفعت عيل الابدا رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا لا اله sharika la la mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadirin amsayna wa amsal mulku lillah wal hamdu lillah la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 رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابٍ مِّنْ سِنَّا وَعَذَابٍ مِّنْ فِي الْقَبْرِ أَمْسَيْنَا وَأَمْسَى الْمُلْكُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللهم إِنَّ اسالوك خير هذه الليله فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها واعوذ بك من شر ما فيها وشر ما قبلها وشر ما بعدها اللهم انت ربي لا اله الا انت قلقني وانا اعوذ وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنع أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنّه لا يغفر الذنوب إلا أن الله مفاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهاده رب كل شيء ومليك اشهد ان لا اله الا انت اعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه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 اسالوك العفو والعافيه في ديني ودنياي واهلي ومالي اللهم استر عوراتي وامر رعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أدى لمن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 أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اللهم انني امسيت اشهد واشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك انما كان الله لا اله الا انت وان محمدًا عبدك ورسولك اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سبعي اللهم عافني في بصري لا اله الا انت اللهم اني اعوذ بك من الكفر والفق اللهم إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِن عَذَابِ الْقَبْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ بسم الله الصليت على الارهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد أما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد من المجيد سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله والله اكبر لا اله الا الله وحده لا شريك له لا, لا اله الا الله وحده لا شريك له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 أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ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 عِلْمُهُ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ